jari hawa hob ho junun va g'ayrat kim yunjina la taful mata husaynan fa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 qariya va aynan la taqull ma ta husayn fa husayn fina la taqull ma ta wa husayn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 فحسين فينا تموه الزاكي عبيرا سال في كرم بلا صلت الشمس له وهو صريع بالفلا طمر طل من الطفل لا يهدينا لا تقل مات حسين فحسين فينا لا تقل مات حسين فحسين فينا وحسين ترته من دمه توقد للشمس وقود كيف لا وهو بالمنان له كل الوجود وهو ريحانة طاه فحسين فينا قطرت من دمه دكت عروش الظالمين كشفت ظلم يزيد لجميع المسلمين ما ظلما وحيا نصر لنا يحيينا لا تقول فينا لا تقول مات حسين فحسين فينا وحسين وحسين وحسين, وحسين, وحسين كل يوم بيننا ألف يزيد يمرح وترى في كل بيت ألف شمر يذبح إنما ألف حسين بيننا ينجينا لا في القرمة حسين فحسين فينا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 وحسين الفلاح وحسين, وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشاعر الحسيني كريم القيسي